وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وهاجا، وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا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 119. جزاء وفاقا 110. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ان للمتقين مفاذا هداه يقوا عنافا وكواحب اترابا وكاسا ذهقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عقا